قول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع المرابحه والمواضعه والتوليه والاقاله هذه انواع من البيوع في الفقه الاسلامي أوردها المعلف رحمه الله تعالى جمعها في فصل واحد لانها متشابهه ومتماثله و وبيع المرابحه يعني ان يبيع بالسعر الذي اشترى به بربح قدره كذا او على ان يربح في كل عشرة ريالات ريال او اكثر او اقل هذا مرابحة يعني اشترى بنفس بنفس باع بنفس السعر الذي اشترى به بشرط بشرط ربح معلوم والمواضعة مثلها بخسارة قدرها كذا بنقص كذا مثلا يقول ابيعك بالسعر الذي اشتريت به على ان انقص لك من المبلغ عشرة ريالات او انقص لك من كل عشرة ريالات ريال يعني كأن يكون باع بخسارة معينة منسوبة الى رأس المال والتولية البيع بنفس القيمة التي اشترى بها والإقالة هي إقالة النادم في صفقته اشترى ثم ندم فطلب الإقالة أو باع ثم ندم على البيع فطلب الإقالة وسيأتي ايضاح كل نوع من هذه الأنواع على حده إن شاء الله نعم بيع المرابحة أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به وبربح معلوم فيقول رأس مالي فيه مئة بعتك بها وربح عشرة فهذا جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم وإن قال بعتك بها وبربح درهم في كل عشرة أو قال ده يازده أو ده دوازده فهو, فهو صحيح ايضا لأن الثمن معلوم فهي كالتي قبلها لكن كره أحمد لكن كرهه أحمد لأن ابن عمر وابن عباس كرهه لأن بي لأنه بيع الأعاجم ولأن الثمن قد لا يعلم في الحال فسر المؤلف رحمه الله تعالى بيع المرابحة بقوله بيع المرابحة أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به ويربح بربح وبربح معلوم يقول أنا اشتريت هذه السيارة بعشرة اشتريت هذه الدار بمئة ألف اشتريت هذه الأرض بخمسين ألف اشتريت أي بضاعة أي سلعة أي عين يقول اشتريتها بكذا واريد ربح فيها كذا سواء كان مقطوعا او منسوبا يقول اشتريتها بمئة واريد فيها ربح عشرة ان اردتها فخذها والا فدعها او اشتريتها بمئة واريد ربحا في كل عشرة مثلا واحد في كل عشرة ريالات ريال أو في كل عشرة آلاف ألف ونحو ذلك فيقول رأس مالي فيه مئة يقول هذا اشتريته بمئة بعتكه بها وربح عشرة بعتكه بمئة مع ربح عشرة فهذا جائز غير مكروه لأنه بين ما اشترى به وبين ما يريد ربحه بخلاف ما لو قال مثلا أنا لا أستحضر بكم اشتريته لكن أبيع عليك بربح عشرة نقول هذا ما يجوز لأنه ما عرف رأس المال فلابد أن يعرف رأس المال في المجلس ما يكون مجهول لأنه قد يأخذه المشتري يقول نعم أقبله بزيادة عشر أو خمسة يستقلها. لها فإذا به بعد ذلك يتبين أنه مغلوب اشترى بقيمة باهظة ويحب أن يتخلص فلا يروق للمشتري فحينئذ لا يصح إلا إذا بي قيمة الشراء مع الربح الذي يريده، فهذا جائز غير مكروه لما قال لأن الثمن محلوم. يقول أنا اشتريت بمئة وأريد ان بيع كأيام بمئة وعشرة. ترغب خذه ولا دعه. أنا اشتريته بما وأريد أن أربع في كل عشرة نصف ريال. يكفين في العشرة ريالات مكسب نصف ريال فقط مثلا يقول معلوم يكون معلوم لانه اشتراه مثلا بخمسين ستين اقل او اكثر معلوم بكل عشرة نصف ريالات اذا كان بستين فيها ثلاثة ريالات وهكذا لان الثمن معلوم وان قال بعتكه بها وربح درها من في كل عشرة مثلها فصحيح او قال ده يازده او قال ده دوازده هذه الفاظ عجمية نقلها المؤلف رحمه الله مثل قولنا مثلا بمئة وزيادة عشرة بمئة وفي كل عشرة ريال فهو صحيح ايضا يعني البيع صحيح بهذه الصفة بهذا اللفظ الاعجمي لأن الثمن معلوم فهي كالتي قبلها إذا كان معروف عندهم هذه اللهجة مثلا إذا كان البائع والمشتري يعرفان هذه اللفظة أو مثلا لفظة غيرها من الألفاظ الاعجميه مثلا يتعارفان عليها ويعرفانها مثلا مثل قولنا مثلا العشر احدى عشر مثلا بلفظه عربيه او عجمية مثلا من الفاظ التي يعرفونها هذه لا بأس بها اذا عرف الثمن والربح فهو صحيح ايضا لان الثمن معلوم فهي كالتي قبلها التي قبلها باللغة العربية وهذه بلغه اعجميه لكن كره احمد رحمه الله التعامل والبيع والشراء بالالفاظ الاعجميه قال لان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما فقهاء الصحابه رضي الله عنهم كرهاه كره هذا اللفظ الذي هو باللفظ الاعجمي لانه بيع الاعاجم واللغة العربية لا شك هي أفضل اللغات وهي لغة القرآن وهي لغة أهل الجنة فلا يجوز للعرب أن يستبدلوا بها أي لغة أجنبية عنهم إلا لحاجة كترجمة مثلا بعض العلوم بعض أنواع الطب أو أنواع الهندسة أو غيرها من الأنواع التي هم في حاجة إليها فيتعلمونها ليستفيدوا هذا أما للتعامل فيما بينهم فلا يجوز لهم أن يرغبوا عن لغة القرآن ولغة أهل الجنة يأخذوا بغيرها قال ولأن السمن قد لا يعلم يعني في الألفاظ العجمية قد لا يعلم السمن أو يكون أحدهما يعلم والآخر لا يعلم مثلا فلا يجوز، لأنه لا بد أن يكون الثمن معلوما عند البائع والمشتري. أما إذا قال أنا لا أدري كم اشتريت، أو اشتراها وكيلي، أو اشتراها الموظف الذي عندي، أو اشتراها من يبيع ويشتري في الدكان، لكن أبيعها عليك العشر احد عشر وانا ما ادري كم القيمة لكن نرجع اليها نقول هذا لا يجوز لما لان الثمن مجهول فلا بد ان يكون الثمن معلوما عند المتعاقدين وقت البيع نعم فصل ولا يخبر الا بما يلزم من الثمن هنا في الاول في الفصل الاول بين ان هذه الطريقه وهذه الصفه صحيحه لكن ما الذي يجوز ان يخبر به وما الذي لا يجوز ان يخبر به وهل يجوز ان يخفي شيئا هذا فيه تفصيل هل هو الاتي في الفصل الذي بعده قال ولا يخبر الا بما يلزم من الثمن ما يجوز للبايع إذا كان أعطى زيادة غير لازمة أن يذكرها في البيع مثلا وإنما يذكر الثمن الذي استقر عليه البيع بلا زيادة ولا نقص فمثلا إذا كان اشترى هذه السيارة مثلا بعشرة واستلمها وتفرقا من مجلس الخيار والعقد ثم ان المشتري استعمل السيارة فاعجبته ومن باب الشكر البايع بانه ما غش اعطاه مع العشرة زيادة قال هذه إحدى عشر لأنك صدقت في البيع وبينت ما في السيارة وأنا وجدتها بموجب الصفات التي ذكرتها أو أحسن فمكافأة لك على صدقك وحسن تعاملك أعطيك الآن إحدى عشر أخذ السيارة هو دفع إحدى عشر جاء شخص قال أريد أن أشتري السيارة منك بما اشتريتها به فماذا يقول هل يقول أنني اشتريتها بأحد عشر أم يقول انني اشتريتها بعشرة وزدت البائع ألف أو يترك الألف نقول الأخير يتعين عليه أن يقول السيارة اشتريتها بعشرة ولا يذكر من القيمة المبلغ الذي تبرع به هو ما يذكره لان هذا عبارة تبرع منه للبايع مكافأة له فلا دخل له في القيمة لان القيمة استقرت على عشرة ومثلها كذلك العكس اشترى السياره منه بعشرة فقال البائع للمشتري من انت قال انا فلان ابن فلان بعدما نقدلها العشرة مثلا بشراء وتفرقا ثم عاد اليه قال من انت قال انا فلان ابن فلان قال ابوك فلان قال نعم قال إذن ما دام ابوك فلان فانا بدل أخذ منك عشرة يكفيني تسعة ثم دفع المشتري التسعة وتنازل البائع عن ألف ثم خرج بها المشتري على أنه دفع فيها تسعة خرج بها المشتري فقابله شخص آخر يريد شراءها بكم يقول اشتريتها ما يلزم أن يقول أخذتها بتسعة لأنه استقر البيع على على عشرة لكن البائع نقص له ألف من أجل معرفته به أو بأبيه أو نحو ذلك. نعم. وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به لأنه من الثمن. وما يزاد فيه في مده الخيار يخبر به اللي في مدة الخيار داخل في الثمن لأن كل واحد منهم يمكنه أن يعدل عن الشراء أو يعدل البائع عن البيع فإذا كانت الزيادة في مدة الخيار فهي داخله في الثمن الزيادة التي ذكرناها سابقا هذه بعد ما استقر الثمن وليست في مده الخيار مثلا اشترى السيارة منه بعشرة ثم ان البايع بداله وهم في مجلس الخيار قالنا الان في مجلس الخيار انا صحيح بعت عليك بعشرة لكن لي الخيار وانت لك الخيار فأنا الان عدلت عن البيع بعشرة لن ابيعها الا باثني عشره ألف فقال اشتريت اي خالف باثني عشره ألف ثم جاء اخر بعد هذا بفتره يريد شراءها بكم يقول يقول اشتريتها بالعشره الاولى التي عدل عن البائع عدل عنها البائع لا يقول اشتريتها باثني عشر لأنها التي استقرت عليها القيمة ومثلها العكس لو أن المشتري اشتراها بعشرة وقبل أن يتفرق فتش المشتري في البضاعة ما أعجبته قال أنا عدلت لن أشتريها بعشرة ما تساوي وأنا في مجلس الخيار أنا الآن ان كان تريد أشتري انقد لك فيها ثمانية نقدتها وإلا ما تم البيع قال لا بأس أنا بيع بثمانية ثم أراد المشتري هذا أن يبيعها على آخر مرابحة هل يقول أنني اشتريتها بثمانية أم بعشر على البيع الأول اشتريتها بثمانية المبلغ الذي استقر عليه البيع نعم وهذا معنى قوله رحمه الله وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به لأنه من الثمن وما حط عنه في مدة الخيار نقصه لذلك إذا حط عنه في مدة الخيار فينقص من القيمة كما قلنا في السيارة التي باعها بعشرة ثم عدل المشتري ثم بيعت مع باعه عليه بثمانية فإنه يقول بثمانية ولا يقول اشتريتها مثل ما اشترها أول بعشرة لأن الثمن مستقر على العشرة وإنما استقر على الثمانيه نعم. وما حط عنه في مده الخيار نقصه لذلك نعم. وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به لانه تبرع من احد المتعاقدين لا يلزمه فلم يخبر به كما لو وهبه شيئا نعم. وما كان بعد لزوم العقد كالمثال الاول السابق لا يخبر به بعدما عرفه مثلا نقص له القيمة او بعدما استلم العين المباعة وتفرق رجع وزاد له في القيمة في هاتين الحالتين لا يخبر لان في حالة الحط من القيمة هذا تبرع من البايع وفي حال الزيادة على القيمة تبرع من المشتري فلا دخل له بالقيمة نعم. وإن نمات العين لم يزد على رأس المال فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه ويخبر برأس المال لأنه في مقابلة العين دون نمائها وعلم. وإن نمت العين لم يجد على رأس المال نمت العين لم يجد على رأس المال نماء متصل أو نمت نماء منفصل وأخذه فلا يخصمه وينقصه من رأس المال. لان النما هذا مقابل كونه ضمنها وهي في ملكه ولم تنقص العين اما ما اخذه منها بنقص العين فلا بد ان يخبر به ايضاح ذلك وان نمت العين لم يجد على راس المال مثلا اشترى الناقه بخمسة آلاف وبقيت عنده أشهر عودها السباق مثلا فصارت تسبق نمت أو لقحت فزادت قيمتها ففي هذه الحال كونها نمت نماء متصل الذي هو السبق مثلا او الحمل مثلا او السمن مثلا ما يجوز له ان يضع لهذا نسبه ويخفي راس المال الحقيقي يقول مثلا في نفسه هو اشتراها بخمسة آلاف فنمت يقول في نفسه هذا النمو ذا يعاد ثم يقول لمن أراد أن يشتريها مرابحة أنا اشتريتها بستة يقدر هذا النمو تقدير ثم يقول للمشتري أنا اشتريتها بستة وأريد أبيعها عليك بسبعة فيكون قدر لهذا النمو ألف ريال من نفسه هذا لا يجوز لم وإنما العين لم يزد على رأس المال يجب عليه أن يخبر بما اشترى به يقول مثلا أنا اشتريتها بخمسة وسمنت عندي أو لقحت عندي أو عودتها السباق أو عسفتها على الركوب أو نحو ذلك فأنا أريد مقابل هذا ألف وأريد ربح لي ألف يبين هذا لا بأس إذا بين، لكن ما يجوز له أن يقدر الزيادة هو من نفسه يقول أنا اشتريتها بستة يقدر مقابل هذا الزيادة ألف ثم يقول اشتريتها بستة وأريد ألف ربحا تكون سبعة يكون كذبه فلا يجوز له ذلك وإنما العين لم يزد على رأس المال فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه النماء لا يخلو إن كان متصل مثل الامثله السابقة الثلاثة سمن أو تعويد على سباق أو حمل هذا متصل يتبع العين نماء منفصل نماء منفصل مثلا السيارة اشتراها بعشرة وسلمها للسائق واخذ السائق يؤجرها من الحرم الى من إلى عرفات وهكذا وكسب من ورائها ثم جاءه شخص آخر فقال له أريد أن اشتري السيارة منك هذه مرابحة فيقول لا بأس بكم اشتريتها قال اشتريتها بعشر وأريد الفين هل يلزمه أن يخبر بالمبالغ التي استفادها من هذه السيارة في نقل الركاب لا ما يلزم لأن هذا نماء منفصل هذا لا يلزم أن يخبر به لأنه نماء منفصل ما نقصت به العين هناك نماء منفصل نقصت به العين يلزم ان يخبر به اشترى اشترا ناقة عشرة اشتراها بعشرة الاف فولدت عنده بكرة فادخل البكرة في بيته يريد ان يربيها لنفسه فجاءه شخص آخر قال أريد أن أشتري منك هذه الناقه مرابحة قال نعم أنا اشتريتها بعشرة وأريد منك مرابحة ربحا لها ألفين بيع عليك بأثني عشر فهذا الرجل اقتر بهذا الكلام وصدق صاحبه واشتراها باثني عشر ألف ثم تبين له بعد هذا أنه مشتريها بعشرة وهي عشرة في الشهر العاشر من الولادة من الحمل فولدت وأدخل الولد وقال اشتريتها بعشرة وهذا مو صحيح اشتراها بعشرة حينما كانت عشراء فلمن اغتر به هكذا له الرد يرده يقول لا أنت غششتني أنت قلت انا اشتريتها بعشرة وأنا صدقتك انك اشتريتها هذه بعشرة فإذا بك اشتريتها وهي لقحة وهي عشرة وأخذت الولد وتريد أن تبيعها علي هي بعد وضع الولد تنقص قيمتها نقصت بها العين فما نقص به العين انما الذي نقص به العين يلزم اخباره به نماء ما نقصت به العين مثل الأجرة مثل ما تقدم ليس لا يلزم الإخبار به فان كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه ويخبر برأس المال لأنه في مقابلة العين دون نمائها لأن الثمن الاصلي في مقابلة السيارة مثلا التي ما نقصت سيارة ما نقصت سيارة اشتراها أمس مثلا واستعملها ونقل فيها واستفاد منها مبلغ ثم جاء المشتري ليشتريها وهو يعرف أنه مشتريها أمس فلا يقول اشتريتها امس مثلا بعشرة وكسبت من ورائها الفين ما يلزمها ان يقول كسبت من ورائها كذا لان هذه السيارة بعينها بخلاف الناقة اشتراها بعشرة في عشرة ثم وضعت الحمل ثم يقول اشتريتها بعشرة انا لا هذه اشتريتها بعشرة حينما كانت عشرة والان نقصت فما نقصت به العين يلزم اخباره الإخبار به وما لم تنقص به العين لا يلزم الإخبار به نعم وعنه انه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس وعنه رواية عن الإمام احمد رحمه الله من باب التورع أنه يقول أنا شريت السيارة بعشرة ألاف لكننا استعملناها في الطريق بين الحرم ومينة وعرفات وكذا وحصلنا من ورائها مبلغ نعم وليز من يحدد المبلغ يقول سمدنا منها لكن الآن نريد أن نبيعها مراحبة بالمبلغ الذي اشتريناها به سابقا اشتريناها بعشرة ونريد أن نبيعها بـ 11 علما أننا اكتسبنا من ورائها خلال هذين اليومين هذا أفضل أفضل لأجل يكون الشيء واضح وجلي ما يظن المشتري أنه اشتراها وأوقفها عند الباب يخبر أنه استعملها نعم وإن, وإن عمل في العين عملا من قصارة أو خياطة أو حمل أخبر بالحال على وجهه سواء عمله بنفسه أو باجره قال أحمد يبين ما اشتراه وما لزمه فإن ضم ذلك الى راس المال واخبر انه اشترى به لم يجز لانه كذب وان قال تحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه لانه كذب وجاز فيما استاجر فيما استاجر عليه في احد الوجهين لانه صادق والاخر لا يجوز وان عمل في العين عملا من قصاره او خياطه او حمل اخبر بالحال على وجهه مثلا اشترى ثوبا وصبغه